واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله ولا يستغفرون من الله وهو معهم يذبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها جادлт многум ви влпаѓање во Днија, фамију јадлт Аллах многум јојмн лкијама, аммију којн во يَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِالْبَرِيءِ فقد فقد احتمل مهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم ما قائفه منهم لهم قائفه ممن من يضلكم وما يضلون الا